قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طوى الماء في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أعتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي